خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقاها في الأرض رواساء تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما وأنزلنا من السماء ما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 يا بني انها ان تكم الطال حبه من خردل ان تكم الطال حبه من خردل ان فتكن في صخره فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني يا أقم الصلاة يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على ما أصابك إن ذالك من عزم الأمور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 قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجَاهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد إسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثَّاقَ إلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكن بالله الغرور إن الله عِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا